واح. الحين بس المفروض يسولو وجهي، بس أجبته جوع أنا قط. فرح. حاول وجهي يا مكسي بس اللي هي، بس بيع الوقت العلمية وحال إلها أخذ الشيء ويضاع الشيء وحال إلها الشيء وقال شديد شيرات الحصة عقبت الحرسة على عقبت الحرسة عقبت الحرسة على عقبت الحرسة وكا صرحنا قلنا مبادلة مال بمال لقصد تملوك بما يدل عليه من سياق القول والفعل وأمال إمال كان لغب الدشور يقول الله هذا قصد يمرك عن تملوك يملك واحد السنة يرى لغبلك يو أما هذا الحنق ما أما القرآن قاوك السويه إلهي الحمول الله البيع وحرغ مرقب بالأهل السبحانه وتعالى ما ذا نبي الله عليه وسلم وكثر إياه على البيع عارض الخيانة الذي تفرغ قال لم صلى الله عليه وسلم وأجمع المسلمون على جوازه مسلمون صلوا في جماعته ويقتضيه قياس وقياس له كسرية لأنها حاجة داعية إليه حاجة ويا ريسا فلا يتحصر الإزار إلا على ما يحتاجه إذا كانت بيد غيره وإلا بطريقه ليصروا كإنسانيا ويحادينا ويعرس قفروا في مصرح السريبك رؤوبا هنا إذا كانت قفر قسوية قعد سيسا إلا أنه بيع سريبه يعني وأفضت على الصلع دليل من كتاب قتابك وغرآنك هي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام هي مركز حوياً إجماعه هي قياس قياسك بسادقة وقوة رسولية هو المقصر علينا وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحام خبره أنه قال وفينه إذا تبايعاً عجلاني لو أن المركوح عليه السلام فكل واحد ومن الله الوضع كمير بالخيار وخيار مقصرية ما لم يتطرر حيث جميع ثلاثين وكان جميعاً وكانا إيهين جميعاً فؤول الجوعة ويخيروا الدور قليا حظ الله من فضل آخرك عليه وقال الحمري فنخير حظوا الدور قليا حظ الله من فضل آخرك على ذلك السلام في الشياء وجب البيع واجبيء وقل سمي وفي معناه الحديث قوحمة ليسا خصوه من حديث حكيم الحزام قال محوري قال الرسول في لاي صلى الله عليه وسلم البيع البيعان لو نوحك لقنا ليسا يلخيار الخيار بخصوهيه وما لم يتفرقا يتينك لتغيب الخيار بخصوهيه أو قال محوري حتى يتفرقا يلايك لتغياب ينصدقا هذا يرضو الشيئان وبيناه عبدأيان بوروك والله مباركني يا الله ما الله في بيعهنا إيبكوع وانك تماحب قريما وكذب عيد ديرشعا نحققت ولا تبتريا ولا بعير يا بركة بيعهنا إيبكوع مباركني يا واي من حقك وحقنا خيارك هو خيار المجل خيار أصبح وقى الصنع النار في المشرّق ولا خيار المجلس هي خيار عين، له خيار الشرقي هي خيار وصفي، خيار مجلس حاويه، انت عم ما شاول الجوتيرة ولا فنديل، لما توقف راح قد يشرسي، أما مرخص حاويه يشردي مجلس يجور عدل جوته lamadii iyo markaas waxa way majliska joogtiis waxaan ka soo haw iyo qoraa alaabta oo lacagtiisa isna wuxuu kooranka waxa alaabta alaabta yeeray markaa taas oo xiyaar majlis walida hada أضيأ المرخصة الصحية عن فوقا على صحة القاطن أضيأ النواصص العلية اللي هي صاحبنا والله ما بذكر خيار عيبنا وحوي وش هو ثلاثة أيام شرط نميل نجيب كد واحد على مرخصة صحية وعيب بعصوار التشجيج برضه مرخصة عيب بعصوار التشجيج وحلو قل يا تشجيج مرخصة صحية اختيار هو وحي انتهى تصوي استعبار شيئا وحلقه منك وهي وحلقه الخراج بالضمان بولمي رسال الله عليه وسلم والأجل والضمان لا يتسمعان أجل لأي الضمان كنا مقه المان وحاول عنه حدو شيء يتبلح يأذو كان يبلح انتهى لحيسة أتالي يعني حدو كان يبلح am avut Laha, am avut lumelele, ați găsit o am avut o cătălmiță, am avut o cătă băbilele. În păfuci a câștigat e o șarpe care îi urmărește, întreaga lume. Întreaga lume. Întreaga lume. Întreaga lume marqaba soo xulisa wakhti doonaha hafte waaye xiyaar urqas wasfiga jiraa على waxa uu ku soo talbay waxna noo haasiyad laanta iyo laanta araba kaayib iyo kaddib waxaa had aan marka waxa weeyay xiyada ku وحاط على toosay shikeed oo يا soo talbay waxa ما بعث كل شيء سين، ثم أنت رأيت كل اللي يستفاد يا كل شيء سين. مركّص وكرّوا حاوي يا هذا من نجر، ونكيوح وسعل يا مرض بس على دواء إحسان صيّن. أو صلى الله عليه وسلم أدى برم خت لكي اضع حق مدي في دي في وايش لا يروحوا فوضى هذه خيار المجلس كان ولو اسكو هيا خلاط لكن جماهير اهل العلم من هي والصحابه والتابعين والائمه الرسويه البرتغير والصحابه علي بن ابي طالب وعبد الله عطاشي وكل منهم ايه ابو هريره رضي الله عنه تابعينها الضوء اسمه كيسام اليماني سعيد بن الصيبي عطاء بن الرواحي حسن البصري الشعب هي الزهري هي كبيره اي في اللي بي صفيان الثوري صفيان بن الغيري اي مغلق, صفيق صفيق مغلق شافعي احد الحمدرية السحاقية و الثورية كتغرية لكن لو مالك يا محايفة القرح وانه تجد كل مواطع لو مالك يوحى قباح هي مركز أبو وحي قبان وحيق قباح إن قيار المجلس كورسونه بقاح أحدث كمها هي أحدث تلماني سنوحي تمت جوابين أعذار بعيصة وهي كما نصر صلى الله أظن الله خلافك أعطينا تبرمه رأينا نسخي ومشي علينا <تصفيق> وعرض بابه باب شو بابي أن الله الله وديد عن الحديثه من الضيوحي حينا على السعيد رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديد على المنابلة تور ما يودي وهي منابلة وطرحر غجلك وتورى صوبهم رديسة يرى بعيب حول صوره يرى قبل ان يغلبه كل قبل ان يغلبه ان جد او يندرف فيه وعليه رائب عن الملامسه فاشذر وديده والملامسه ينظر lawobay ruux yahay jahir ugu ay sameeytiray lawobay xala oo baa gurubale ila biir gurubow waxa kale am două a închis la un loc. Am nouă haite vinde, m-am nouă cu gustoa tuturor, am nouă haite vinde, oricare dintre ele. Dar haite va fi singurul, a الآن يتضغط أغطر وحنا أعطي شديدك أخوة بيء ويقول أغزر الله وعربي الخضرية رضي الله تعالى عنه أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم النحاوة اللي هي عمنا بدا تتفرنا له وهي ضرحة الغجري وعلم أطولا صوبه من رضي سب البال لي بحاج إلى الغجر لك يغلب قبلنا يغلم أن ترد الدديد كهر أو ينظر فيه وإليه وإيجر ونحن نقول صلى الله عليه وسلم ونحن نقول صلى الله عليه وسلم عن ملابسة تارشل والملابسة تارشل رجلي لك مرحب صحيح تارشدي سويا الطاوض برضك ولا ينظر إليه ويوعدني غيرت رضي الله تعالى عنه الله صلى الله عليه وسلم قال وثول لا تلقى ورقبان صفر قاك ورقبان ولا بيع بعضكم ولا بيع بعضكم برك فيه <تصفيق> وبركة يفسن، على ذهبه بعض بركة لو حوي ولا تناجش وها يفصل السنة، ولا بئر حاضر لدا، للي المجال يذهب مية يروحوا ولا تصب <تصفيق> الغربة أريها جاحنة، ومن جاءها قفصة يفسري يبلجها، هو بخير النضري، لبا أرينا تي أنا لبا فكرة ما تي وخير ما بسريع يا دع ذا يحل وعين تلسي كذب، إرضيها أمسكها أمسكها يشتري ويسخط بعض وحويه وحرضنا ردها واستعجلني والصاح الصاعن هو عيني ينتظر الرتبة وعند وفي لص لص كلوثوعه وهو يسوق بالصيار الصيار بقصريه ثلاثة عشر لا تلقى الركبان معنيد وحويه صفر كيمار في مجال الصواد اليوم من قصدي مع لافت nimadaa la xirfada lagu horto waxa ka xiga soo yimaada xarad iyo. Haddii uu ka wajiyo soo yeeso. Oo suuqey wiiwado. Hawshi aadiga oo kaasiyay ida suuqa inta uu kay yahay. Dey ka duwii hinay ka badan tahay inta suuqu xiyaar badan yahay وهي خلاصة إبارة مؤمنين ترينيس خلاصة على مغضلة ولا تراجحوا حيث فل السلام فل السلام دروحة الهداحة وإن مركعة صحاوية قفل مركعة صلى الله عليه وسلم وحقوقهم سرية السلام ومرقعة أولى البصاع رو حكوت لهم أنا كاسي سنة يقولي السيدات أنا كاسي ستة من دولة السيلي إن من قلبه قارئ يوم رصاعهم شاء الله يراه ده وقولك ويشري سب حيي وقولي السيدات ما في لي يهربوا في الساد ولا ولا بيخاف من بعد مره المجال من هذه يا حبيبي كرو awdoso soo taa xagooda ariga lahaqa xillaa laakiin midii soo jeedo marka waxay samayn jiray waxa markii yimid ayaa garmaan aa way error sii gaaxay jiray calaamadii gaaxay oo taqayso markaa kadi waxay samayn jiray marka tayan digi ilbo qas haba dafsel walaaf yahay carabadan oo magaan u raahay hadii sadaf soo jiisay oo la raacay dadkii boqab baan yahay oo u raala badlay oo la soo gaahiye laba arirood baa hadii kala ooda ku noqono ka horotsana yahay نسا как 구 Gul the اماها ك That is a not a You see ya this is a woman альная cnp تلقي and we can hear Тут Some people ask you SAY BUL THE A BIt To The I am My son We don't care about that You must hear them have them What انت لقوقك يا نيب وبدل هيا خلال تقيم وفا وفا الله تعالى بسألكم آه هاته مرحب اكتاب في السلولية قال اعلام الموقعين عن رب العالمين اهتم تبهين جدا اكتاب عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه بقى. قالوا رسول الله نسوكنا الله وعلي وسلم بأدينا أن تتنفكر من المجال الهي في البادئ بالعبادية قالوا الحمري فقلت عبد الله لعبد العباس عبد الله عبد العباس وعن كؤري ما قولوا وحنوكي سحاضر لبادئ بحوك قالوا الحمري لا يقول له السنصارا دلالي ولو نظري هذا بدلالي مرنو بلعي حي مرنو حرام وي مر بلعي حي هذه القصف بادام المجالة في شتاق عنه waxa maadooyinka saxda ay aw caawiso qodobka ayso oo soo urur sabar oo maxaa weeyaa lafti la yibiso kadib lagu hukoon gartaha qabadso xaalada ama qofka saxwaya wax la isla oo bucan oo dadkaasi idinka ku eeshiye hadduu siiyo لقد سنع الله صميّة وحوّيّا وحلّ صميّة يا إسلامتي بيّا كتب آيّا وحوّيّا برقاحّي ماشرة لقلّني برغزة وحوّيّا الحمدل حكّيّا ضعيّا كوب صحوك كوب مهلوني بيّا إنتي إسلامتي كوب عشاعة فنو يغلح يسوخ لولا كوب صميّة يا إسلامتي بيّا يا إسلامتي لأجل <تصفيق> أن تنتويم انا نفس المرة أصحاوية وكل إسراع لي كل إسراع بقريصة إلاك يجيبك كذروه <مصر> فاضل بلا أهل لف أصحاوية قريب بقول بالسيرة بقول كل waa hore professor iseyaa bahe laawlaa ee waad aad u weerqa diibay geeyay burciday kadib markaa dibay geeyay ee xayiraa burku bilaleenta kun iyo boqol baalaleeyay taabo soo saaxay wa kooriyo dibiyo oo suudaan lahayay xayiraa xagga qeer fuqaba xagga dibadeey laan بخلص علي بخلص حوالي وكل يوم شنبقة. حنا جالسون يا رايقنا أنا فرقي شو مغلفين داره. هني مغلفين كدا يا راش كل شو مغلفين لو قاي سميسين باجلو لو قوي خنديق قالو على هين با اصل كيدي با سوال با عربي با انغريش با واخا وي ما اهن mark saxaruyeen abaariyadaha waxaa waxay middu lo qala qobso weesad xuraay goor انت suuqa aad iga soo xore aad iga استنطاق مني خطيب الحطاطي قرب ساعه بحاجه قران انت تصور انت ممكن غير لا اجلابيه هي لا اجلابيه قعده السفسريه حضرات كفيدره تشلبد انه سيده لا لا ما ديابيسه تا ظهري يي تا ظهرو دغه خوسيي خوا غلط وان قست قبات لو شعر لو كان الفصحى والمفهريه ماتو لو شيغو ولا خا ايي ويهيان اديسلار و حيدو دورتي فريحه كا لعقبونت ايي ويه يا أدخل واحد اللي هو يرو فراغ فيه ما هي، فليرو من غير عليه من قال الإسلام دارب عليه صوفير وح واحد واحد يام ياخذ من عيالنا، خلاص هذا ضيع. مقدري اللي أنا تفصيل لا مركان وحوي يا، حرام مركان وحوي يا مدير، حرام ديسلا حقاروش مركا، هوا كان صفر كورتيكوزاس، هديه لجهاز طبعه، والله على لجهاز صويا صلا، بيجي مال صحيه، على صويا صحيه من قبائل جراهيرو واحد ييجي واي السيد الشغبي قف الخيال جوليه هديخ ووقف حاويه سوقي ياته سي ابو شافه يوف احمديه فتغير واي الله, الله وعلى عبد الله الحر رضي الله تعالى عنه وارضى رسول الله صلى الله عليه وسلم waqmar ko duso u xaqalaalkay nahaw dunay amday al hawale hablati nafsar rimal wuxuu yowha u dhals nafsar rimal waxa uu soo gudbiyo sidii fidan dooro hablugo ay soo qaatay laga wara marka uurka waxa uu ku jiraa الماء على وشف السيدو الماء على سمارك مقصر ونور حضران كأيب ومجهول وتبايع المجهول وضع مطيئة أرهي وكانوا محابي عليم ويهو تبايع أهل الجاهلية أهل الجاهلية وبرتاس أهل كريم سجرين كان أرغب جلل وفايا يتبايع الجزولة إلى أن ثم تنتجه على الله ليص الله تصف بنه على شنو يصو حشر الله يكبر ليص حضرة تلي صطلح على شنو يصو وثاني ما أنها عم بيع in الحظ لا المها ما يفكه وفعلاش وكسيدو وحالي إنه كان رحوبين الشا waa saaraysa bayu sharif qaaltey wa xibiinteeda weeyo sharif sadar weel oo busna to qaaltey ila ka baso baxday gudata jiir jono ilmaaro halso ku jira waxay dalmadisa anniga ka soo fi badmi معنى الله برحمة رضي الله تعالى عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم نعوح لها عن ضيء الثمرات من رحي اللي حتى يده إلى الصوت ظاهرة صلاح ورسول بران تيرو بمعنى اللائب بالسلامة لما يبنك رضي غوطيا وأنها البايع والمشتري كوحي بنيا إيا كإبساني الله وضع نبقوا صلى الله عليه وسلم بايع وكوحي بنيا ومشتري وروا كإبسانيه ونسأل المالك رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وحنا عن بيع الثمار مرحى الله يمرقى بصلاة حتى تزهي عن بيع الثمار مرحى إلوية إلي إلي إلا يهيو حتى تزهي الله كبيرسنا نصر قيل وحاله ما تزهي لحقه وضعه حتى تحمر غاليك الغذيب ريسو أو تصفر غضورة رقنسو تبدو مرقى بصلاة قيمة نوحي نغدان قالوا الحورى رأي سب الكوارث إذا منع الصمرة حذين من ره أسلاحه إذا يضحى به إلى هم من غيره ديم يرتحل محقح حلاش أحدكم ما لا أخيه ولا كحوره سعنا وحويه بريه وقريه ولا قد وده بسي حذاتي سقفك بريج أوقيه ملغي يا رأي ضحى لوري بصنانة هذا طيب وف كان حواري يا ك كذل عكسها يلحقوا حالاتهم، حقوا حالاتهم يشمئلهم. هل كم مرة بسأل القصور هذا؟ بسأل القصور ما قاعدة لوريدلي يثبت طبيعا ما لا يثبت استغلالا شيء صنع هذا حتى شيء كطبيعي نهوض قاعه، لكنه تقول به كي يقول يستعمله نص صناعية وحويه ما راح كي يقول لي بيها لكن gee koga daday iska waru wali iyo gee koo gir beerta oo maadaadku u diray la geedo iyo wax u qoro oo halal weeyaa laakin muraxo qeyr umbaa qaybi taasa harad taatay soo dulin ilmaha oo ku tira marka sax waayaan la iibiyo sabanaana dadkii leeyahay xashar in oo bay ilmahaari uu kamid wax la لكن خيري يقول له يبيه وعن دي نجي وقال عبد الله بن رضي الله تعالى عنه قال هو نهى ده رسول الله رسول الله ودي الله عليه الصلاه والسلام عز وجل ترى تزابر وهيم بزابرونا اي بي حوالي يبيو صبر حياتي بيتي سويرهيده ان كان النخله طور وحاويه تسول يحيي لستر كثير ما بيصي ويكار الكربا أنا بديه مري سنا أيه بيع عودي بيع بسبب بسبب كيل غاب الله بعيا ولم يصير ويكان زرع عن زرع هاد ويهينا أيه بيعين كل بيو بكيه طعام راشما خالما يصير نهى عن ذلك كل يكسلمه النهي مزابر وليصير قرافة تعريت يدي وحلي إذا قوكم وإلا يبيع مرقية يبيع مري كعالي سقي saw ka mooddiid iyo wax weyn mirahan ku yuu yaa ya mirahan ingiriis bura ingiriis fur khaas weey bisay iyo dhameysan iyo in saa yihiin buraahan yar isma diwaya ama kuun ku yiri hadhow markay ingaga way ismidaya tusasma marka isma deesba la kaanaya qulka marka waxa marka واي مثلنا أنا أسوي يسخ كم الظيرية كم بالصلاة على الظيرية على بالصلاة وعلى البرق بالصلاة زبيب عليه لها كم الطرد البرق بالصلاة ضع تور عليه لها وثلاث برق الله من عدلها نصر قريش ونصر برق يحاول بالصلاة بندوا كرطبة فيها عليه وخمس وعند جبران الله رضي الله عنه قالوا فوري لا النبي <سؤال> من جديد صلى ورسوله المقا برة المقا برة والمحاقلة المحاقلة يعو عن زبالة زبالة يو عن الثمرة وعبي الثمرة حتى يدوا صلاة الصبرات إذا لا وصراهرو حتى يدوا صلاة الصبرات إذا لا وصراهرو من أعلى بصلات ولا تراعي الإيمان إلا بديار ديار مياني يود رحمي للعرايا بيع العرايا مياني المحاقلة وبيع الحمضة قال لكم إليه في صنبناها قال لكم بسوء الفاضلين مخابرة على وزن المفاعلة وحالي لاحى نطل تعريف نيو سنة ووحى البدري إلى المطلس حويا تراها نقف في بيان فيها. انتان عليك القضاء انتان عليك قد وحرام مصاب ومحصاب صاب وحوية وحلليا اذيك انتاغوا الي بعض وينتاغوا بحرم اما انتاغوا اي بعض وينتاغوا بحرم ميش اللغل من يذينوا قلاصون قلبي مبالان مرخ وحاقنا من اتاقيرتا قد we kas soo baxa yadi tal le lahay e toqd wax ka soo baxaxa lo laqoto x me lo ba ba lay la lo lao me ba lahay e la wax ba lahay aafar la be ba lahay e la he si ta kotoo di ma lahagao siiya تصل عقلها وكتب عليكم مشاقي بحط زيضه مشاقي بنروح الى ها و مري هي وقلب كل يقب كل كانوا وحي كيريسان فاروق اصول اصول راح في لغا صار ان riili raabur ka soo alla idi riya tahay in kastaa dhalaasay dadka oo dhan dadka qashis ku rooh riya gudib salaaya waxa loo qala iyo istiyo yaabka laa soo qashis kala qashara waxaa qalada la wasida waa aroorkii oo qalkiisa ku jira ila idi riya barqad isa baran oo مرحبينين يقول إبناء قوية الله يسميه المطمئة يالله حالي السلام ويالله مسألنا بيق العراية وليلع بيق العراية وحاولية طاهرة كيد وحسبيني قفع تبير قوية الحيصة تبير تبير ياتبير كم حاولية تبير وحاول قوية ما حد يصير يستني، ما رح أحسبه قيوم، وما تروينا بسلاوة تروينا بسلاوة يسوون قيوم، وما تروينا بسلاوة. ووو بعدين خنا عاصف كلاه وش صار يكره، نعرف إن قيوم بلوير يا ضخة يا طاعة، أبيقنا. ويسأل تريان أفسري على شمريان كل مركه صحويه حيث إن ilo qolaysa markay i qadso in faasada qolaysa aroo adigu xaq iyo show iyo waxe ka yaro baabu bii samalka kaas ayaa aya ay ku istareysa sida taab waxa uu yahay qoyada haddii لو شرط أنه غير يخرس يخرج إلا قياسة لك المدخل نحن بأن تضيئ صدح إلا نقفك اللعاج هيسر يخيج بيه وخيج سويسر تعطوها هيسر العجو طاقه يخيج سويسر التقيد فيه وحنا كل جميعي قوز ان شيكاسه وله تاشو سوي ما خبطن سن وامركس حويان مكغو الله مصطاه عليه الصلاه وابع الحرايه والصغيرين نفسي البلطه محل المرجدي صلى الله عليه وسلم اول مخابرات مخابرات مخابرات حساني واضح ما سيستم عشان باين لك نيجي على سورتس نروح والمخاضر والحوياق قيدته في قصه قيسان ابو قاسم اما ان توضح اني قدرتي على النظر الى زمانه قده والمحاقه ي رشد كه قلقي سي قوقي سي غريمه هو علم زبرت مرقيل والله الصباح عيال اللي بركه ما حقيم الا بالدمار دينار دينار يضرب حيده سمو يعني ان العرايا امرقه يعطس لا شيء يريو ويقول كره لكن حق غيره يفسده ولا مثل قبل قالوا بيه اصوا حيث الصلاه في ورى ربو حبايبي صلاه كبه واحده بحن تجيب الك كم بحينا ما بسمعنا واحطها بعده هو حط باسم الله كم قيل اي حط باسم شيء de shudu da laga helaba dhari waxa way ku yusan kara la shuu ay la tiyaso ko dirti wa inallaahu u ku yusayib nahis taqiye wa id wal khas hawaya shawasti iyo wa صلى الله عليه وسلم أن الله صلى وعلى عليه الكلب أي صلى الله عليه وسلم. والنهر البغي ما تزاري ده به كيده. ورزاري ما يلحقه ما يضعها. واحد نسيان يجيك إذا خرج عصا يصوب. الله بحمايته. أح <tasting>… البغي يبالت زاري إذا خرج عصا wa xulweyn ka ahdee iyo faaliyaha ma aha wax is sax ah xulweyn wax ugu magacaabo waxa xulay ila dind iska soo galayso dadka faaliga is soo galayaan indoo wax oo suxshadoqo oo bisnaa oo dow deerho yaa laga yaa marxa saxaw iyo waa sidaas fiidha kadibda marxa saxaw iyo siiqadada oo lacag uu fudisto marka xaber telefoonnada Israa'iylaha ayso wixii bal qalo siyo ilaa ay taa Israa'iylaha u xiilaftiyo weeyaa وعراث ابن خبيث رضي الله تعالى عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحولي ثمر كلبي أي العديس خبيث وضرح وحفل ومهر الضغي لا تجارية عنه وحل رصيان خبيث وحب وكسب الحجابي ذكت رب الله شقري سنة خبيث وحفل لبره رواح عرام لكن رب الله شقري سيدا حلال بقى بصوا حرام ولو بقى القميده قبا وادره حرام وحديث لو حديث غيره ابو غيره حديث غيره وحروفه صابيو نحا عن كسب الحجاز فينا شقيسوا له ونا عليه له واح كرئيس أوريان حديثها واحد محيصة ابن مسعود يا أوضح لها محيصة محيصة ابن مسعود يا أضعلها أضجرتوا من لها نبي يودي ذي الشقاص كذبة وحيرة أبوها أنصار ما قويا أضام ما ليس قصرا قي سابق ما يروقين مركز واحد عليه أول قاعدة باقصة وفيدة أخريبس إذن الحراري هذا العلم لا أقول تذيئ الرفرة هي الجمعين له هذا العلم سعرض ضريهما والغاجح فبالله أبقى أصحابه يأبقوا أخا الشقديس هو خبيث الحراري وضع ويدة التائف لا فذا حديث لهذي القصه ورتو الله شقديسا حديث صلوه بالصحه وايو حلوه نسخه حديثه النبي صلى الله عليه وسلم قايص طوي اجلغه ابو طيبه ابو طيبه في صلى الله عليه وسلم جوره ولو كان حرام النبي يعطي عبد حرام هل لا يبكون صلى الله عليه وسلم. حديث في بخاري من قوته. واي. هذا أمر خاص وثيق يا لا واحد على الجوار مو عليه. وحكي لي حمام عن سبعين وقرية الله وسيدة. كم أزمة Mul t referredi să am ceei! U Kelleele mutui diri va apă, prin iăm-a te challenge cântţes mc asa înOG. Ha ca un girle. عامة صحيح وصدا تقول لك السوقان يضل وصي عليه من السوقان ذل شيخ صلصيبي عن كلامه طلع شيخ البلا وحكوا هذا ما يسونه كتاب رسالة الثواب أو كبر على ذهابي سونه بيه العرايا وصدا رايه عريول يجي وبابياي هي وغير ذلك عليه بالغيث هذه بقول حديث عن زيد بن رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصه على ساحل عليا في كعريضه صحيقه ايده حيل ويوي ثبته بيده في خرس حاكم رسالته نويري ولمسلم الحاوص مالي بخرسي عقل من تاكي للثورة ليلة تبرة يأكلونها ويهنين يرغطونها ليلة وقيمة وعلى قرنة رضي الله تعالى عليه الصلاة والمبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية بيع العراية وحاوية في خمسة وصوقة شو وصري. او أو خمسة وصوقة شو السويح لمرقع التواصية اللهم الله عليه الصلاة والله shaashiyada iyo xaraabrada iyo daahriyada iyo wasfaha fiican ee xogteeyada asil-maalikiyadu waxay qabaan buugyadaas waxay ku tago markaas xawaya ee shan tafooso quluuxii ka hooseeya u baahanaan asuuxta xataa u baahanaan dadkiiyadaay leeyahay ku xaqqaasho wasbix وان عبد الله بن عمر رضي الله صلى الله عليه وسلم بابه بيء عن نخلة بعد التعبير معك بابه بيء عن تبقى انه يبيه بابيها بعد التعبير تعبير عن ما عليها وحويا قيناها لك تصويرك يوقع يصوير تخلالك بدل حوقفل عن ضويشها كدير أو ضويش قياتي يصويرك من كم كلام سيمرسان؟ كذي من هؤلاء سأسمع لعله سوصل سعيد ثيبر خاخد الله ريال. من نوع فيل تاي من الأعلى وقيل لي من خسر الله العلا. ثيبر طبق واحد كميتهاي؟ قيدت الأعلى ومرخا وحوي يعك أنا سأسمع لعله dhaawacno qasxawya iskuuta lahayd tan qeyxay ilaawada ajir ciilayti wa talaashay cidii dhoor qasxawya beertii oo dad geedi wa talaashay mara kac soo baxay beertii aad u ha maaba taas وقال عبد الله بن عبد رضي الله تعالى عنه قالوا شيئ من باع قصد بي دخلت شره قد قيلوا بالصلاه يتصبروا صوابه الهدول بايه بايه هو صوابي الا يشترق إلا المرتاح الا يشترط الضبطاه كم يشتري يا انه ورخص حقه ولا شرط بي بو يعني ملها وحي اسكل ادق الا كبيتكا يشري له قوله شرطه كبيره مره ده بي مليح بي بو عليه ولمسلم حاو صمان ومان التاعف الصيبية عدنا طول فما هو الحريس الذي يتم اسمه للباعب ويبيه إلا يشترد المبتاعه كم يمسلينه كل شخص يبويهات مبتاعه وكل يمسلينه الضوء ما يمسل باب التاين <سؤال> المشترك وحفيص صدق يديتا لو ديي هاي عمداه معام القرش جمر قايد انتيسا قبل قبل سو قادامتو حديث لو قادني يا فتي جو كان صحابه في البخار واقتدي توبكي شسقرا فيسيك توبكي تسعدوا على البخار كبا قادير بالده خلتها تسيره عبد الله رضي الله تعالى عن الله صلى الله عليه وسلم قالوا من التاعب في الصيحة والدعاء والباشر فلا يدعي ريوني حتى يستوفير الله وقابره وفي لفظ مستكه حتى يبضع الله وقابره وعلى عدد سحلقه الربيع في الوقوع وحديثه ورد الله بله باب تحرير البيئة الخضائط وحيلاح الحب اللي يبيه الحرام سعود بيش اذبرنا عبد الله رضي الله صلى الله عليه وسلم, يقول صلى الله عليه وسلم فقه إن الله رسول رسول الله الله يقول عبا الفقيص مساله فقتيت ان لا اله الا رسول الله الهي رسولي يسو يحرما ويحرم يا الله الهي يسو على خرب وخربا يكيدا والبيته باخطا ولا يا رسول الله رسولي لا حيو ارايت ولا شرح البيتة بيته من راس حوي حيد إذا ب حيد إذا خشاك فإنه يطلع وحال غطنا راضي للصف كان بها إلى الصفور الدويا الصفون الدويا ويدخل وحال غطنا راضي للصف كان بها إلى الجلود هركع ويستسلم بها اللازم ضطقنا اللامضة يخلي ثانو وحوي اللام وحسمها حيد عص أي ضغمة ريان ورخصوا الكشبيان ضط صعص يتحو تميني يان رشاس والله بعور ويوسوس وعشان عشرة نوكل وي ويتصبح بها أن الله وتذكر وحبتان لا تضع يحسبها لسارك فقالوا اللذي هو حرب وحرب ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتم بخت جدي ما في اللذي أي واحد يسبيه أنت الناس في حياتي يشق قعدان أي من خصه ويان بلا عنيه مرخاسي جييه مقاص اللي عاد في شغله وعلى ضغط الى اللوجي يبقى حيدي سلق في الشغل واحد يا ابو اكل المساء طلبو خيره ثم قال, ذلك. ثم قال رسول الله عليه وسلم حب ذلك وما قال الله رسول كوتوري صلى الله عليه وسلم الله الله لا عدله ان الله و ما خاضا دي يا جبل هوت علي هو يبي فاكلوا الثمره جملوه أي أذالوه معنوه والسلام برخي صلى الله عليه وسلم برخي صحاوه قولوا بخي الله اللهم استعاني حيرتها باب الحيرة ومسدوده كل لكل عامل بالليتي وصل على محطاني باب حيرة فإنما الأعمال باللياتي كماته في خبر استقاتي باب السلام السلم يسلم كيف قام يا صباح السلمك السلم هي السلف ويا صباح الله السلف هي السلف وأخر مرسي أطعف صباح وأخر مرسي على إلهة نقل حال إلهة ومحاول يا مواه التصليم في رأس المالي في المجلس شرع يرد عليه عقد على موصوف في الزنجه واجله بالثور المقبوض بمجلس العقد وليده حويه وحده و بقنات ضيعه عاديه اهو يرد العقد حصص وبدل كيو على ابو وخلا سوقه صومه حضر ليه وحصويه اظهر محاوله قال قرض جه والله عبد الله صلى الله عليه وسلم هذا هو صلى الله عليه وسلم إن تصعوا على كامل إن تصعوا في كل تكون ما حاق سيهو مرسطين لعبت كبه سيهو مرسطين يا وقل وشي بدل كي سأل الله عليه وسلم رأى السماء وكبه سيهو بحيثي رأى السماء وكبه سيهو بحيثي كذب لمرفع araaf tii wadii walidorisa laasi roo si qaanfey oo sidoo kale gudaaw ku sugan yahay sunnada uu ku sugan yahay ijmaac uu ku sugan yahay qiyas uu ku sugan yahay sayaxad kitaab kana wuxuu yiri جمع على وقسوة وياها عذل والكل إجماعين سينما مشافعي يا صراوة فصيلة حيو يا دخل بصلاحه الله يبن عبد الله صلى الله عليه وسلم علوفه ما قالوا يقول قد جبروا الصلاة إلى الله عليه السلام المديات وهم يقولون يستلفون أي حرمة الصنيف في سمار السنة صلّى الله عليه يوم السنتين لا سنة صنة. لمدينة صنة. لمدينة صنة. وإذا صلحت سي قاطا ده لمدى سنينها سو دخيو قلو لعقته سي قاطا فقال وحيره ما الاسل تفصح في شيء شيء فن يسلي في كيلك كيل كيل في كيل, كيل و باغي معل... معلوم اللي يقامه و و معلوم اللي يقامه الى اجل يبلغه غاره معلوم اللي يقامه معنى واحد على الخمر صار يسحح حد بدنا له إن تعص وتشفر فوقين على غطه ميزان فيه شو بح حلا قطه مدلق جرايا محمد غطه مدلق حدثه ومدلق مدلق سفوك يا سوبا وبيش في بهله والله على